أنا من خدام زينب زينب انا من خدام زينب وتبنخلبيها لو تريدين روحي انا روحي انتيها اشرف الاسماء زينب الحوراء اشرف الاسماء زينب الحوراء بعد صوت زينب بنيدانيها بعد عادت زينب جديدني ها بعد من خدام زينب بقك العمري شعره جو وشعري تدري كل الناس هايخه عباس تدري كل الناس هايخه عباس شرف مول اللي خدمته هنا بالخره وافتخر لا قبلت بخدمتي مره عالم ومس عالم زين بن عيل محيدر ثمرات الفردوز زينب ونسيتك وتر بضات الجهراء زينب الحوراء وضعت الزهراء زينب الحوراء من بعد قم <تصفيق> زينب عيدانيها قم زينب وقت خربيها لو تريد الروح زينب روحي انطيها اشرف الاسماء تنب بالحوراء اشرف الاسماء تنب بالحوراء للبعد صوت زينب عيدانيها انت يا الغير زينب من التوق العاقل لو حجيتي وقلت زينب لا ما تانه النار للي عاديه زينب وحنه بالجنه نالت العاليه زينب الحوراء نالت العاليه زينب الحوراء بنت فاطمه زينب من يدانيها يا تمزيانه لو بتخربيها لو تريدين الروح سينا بروحي انتيها اشرف الاسماء زينب الحوراء اشرف الاسماء زينب الحوراء من بعد فاطمة انا من دور خدمتك امي نذرتني زينب المضومه من الذولي وصتني انا من دون خدمتك امي نذرتني ينه بالمظلومه منك لو وصتني خدمتك منذو وعمرك ان شهور خدمتك منذو وعمرك ان شهور مو عجيب بخدمتك ابني سنيني ومن نذكرك تهمل لوحدها عيني احزن وافراح لزينب اجعل وارضها ورغم بعدك عني زينب ما غيبت الاحظ عرشك الجوذا زينب بالحوراء عرشك الجوذا زينب بالحوراء من بعد فاطمة زينب من يداني انا من خدم زينب وقت خربيها يا ترى روحي انتي